113. أبصارها خاشعة 114. يقولون أئنا لمردودون في حافرة 115. أئذا كنا عظاما نخرة 116. قالوا تلك إذا كرة خاسرة 117. فإنما هي زجرة واحدة 118. فإذا هم بالساهرة 121. هل أتاك حديث موسى 122. إذ ناداه ربه بالواد المخدس طوا 123. اذهب إلى فرعون إنه طغى 124. فقل هل لك إلى أن تزكى 125. وأهديك إلى ربك فتخشى 126. فأراه الآية الكبرى 127. فكذب وعصى 128. ثم 111. أدبر يسعى 112. فحشر فنادى 113. فقال أنا ربكم لأعيا 114. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى 115. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى 116. أأنتم أشد خلقا أم السماء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 111. يوم يتذكر الإنسان ماسعا 112. وبرزت الجحيم لمن يرى 113. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا 114. فإن الجحيم هي المأوى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 117. ومنذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية, يلبثوا إلا عشية أو ضحاها